الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأقسرون وإنك لتلقى القرآن من لد حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سَآتِيكُم مِّنْهَا بِغَضَبٍ سَآتِيكُم مِّنْهَا بِغَضَبٍ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُم تَصْلُونَ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ يَا أَنبُورُ كَمَن في ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها فاهتز كأنها جاء لا مذبرا ولم يعتب يا موسى لا تقص إني لا يقاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم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 لَأَسْعَلِّمَنَا نُطْقَ الطَّيْرِ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِّمَنَا نُطْقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لهو الفضل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 وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صَالِحًا, وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين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 فَمَا كَثَا غَيْرَ بَعيدٍ فَقَالَ أَحَقْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عظيم. وَجَدتُ هَوَاهُ وَقَوْمُهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عن السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ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 أَلَسَنُّ نُذِرَ أَصْدَقْتَ أَم كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ اِذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا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 بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال اتوني الدون لي بما لي فما اتاني الله طير من مما اتاكم فَمَا أَذَان يَوْ اللههُ خَير مَِّا أَدَكُم أنتم بِهَددِكُمْ تَفحُ يَعُودِعَتِلَيهِم فَلَ نَأَّّهُم بِدُنُودِ اللاقِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَ رُخْرِجَنَّ انهم ولا نخرجهم منها اذله وهم ظاهرون قال يا ايها الملائكه ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين قال يفريتم مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِنْ مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ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 رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ فَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي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 قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قَالُوا طَيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَيْرُكُمْ مِنْ بَغِيضِ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ وكان في المدينة تسعة رهض يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه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 بلوقا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشه وانتم تبصرون ا انكم لا تاتون الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أقردوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إِلَم غَتَهُ غََّ مَاهَا مِنَ الغابِرين وَأَمْقَرمَا عَلََّ غرَ فَسَ أَمَ غَوُمُن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 أَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تَنبُتُوا شَجَرَهَا ۗ أإِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ بَلْ هم أَمَّنْ جَعَلَ عَلَى الْأَرْضِ قَرَارًا وَجَعَلَ لَهَا أَمْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا عَوَاصِي وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۚ أَيُّهَ الَّذِي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 أَمَّن يَبْدَأُ الْقَلَقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۗ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَعْبَا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ لَقَدْ وَعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبَلُ إِنْ هَذَا طير الأولين قل زيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد صادقين قل عفى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن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 إِسْرَاءَ إِلَى أَثَرِ الَّذِينَ هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَإِنَّهُمْ لَهَدَى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ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 وَمَا أَنْتَ بِهَادٍ الْعُمْيَ عَن ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعْ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ أَخْرَجْنَا دَ تَأَمَّنَ مِنَ الأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَمَّنْ مَا كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ من كُلَّ أُمَّةٍ فَأُجْمِمَ مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُ قَال أكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا قَال أكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا مَاذَا كُنْتُمْ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 ويوم ينفع في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جانبتاً وهي دمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير اِنَّهَا فَلَهُمْ قَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَدَعْ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النار فكبت هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلبة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتبى فإنما يهفدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ يُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا